لو نسيتك لو نسيتب timed 잖ا لو نسيتب Benedicte لو نسيتب timed σεياد Jamie لو نسيتب timed σεياد لو نسيتب organize لو نسيتم لو نسيتب커 لو نسيتب لو نسيتب لو نسيتب لو نسيتχ لو نسيتب لو نسيت ما تخاف الله عيونك في جنوني في اشتياقي ما تخاف ما الله تخاف عيونك ما تخاف الله في جنوني في اشتياقي كان في قلبك, قلبك حميه وكان في عروقك فواقي هات لي بعض شوقك هات لي هات, لي هات لي بعض هات لي شوقك تحيه الروح العليلة, العليله ما بيدي, ما بيدي أي حيله كنت نجم وافن وافن كنت نجم أفل في صحر الزلل وكنت صفحة من عذابي وكان جرحي في شبابي وكان جرحي في شبابي يكتب حرف الحجر لا تلمين المعاني بانت حروف الثواني لا تلمين المعاني بانت حروف الثواني في جدى على النهر سافر اخر الكتاب تابعه ماتت الفرح بيدينا ماتت الفرح بيدينا وش جنينه وش غدير ماتت الفرح بيدينا وش جنينه وش غدير اشوف قلب اللي تولع شوف قلب اللي تولع مطروح النجم رازه فوق هم الليل ساكت شوف قلب اللي تولع وطلوع النجم رازع فزح الليل ساكن ساكن والولع والولع والولع خلى المعاني حلم, حلم ضايع ولون, ولون داكن كذا كل ما كل, ما كل ما نسينا جدد جدد في خيال خيال